بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكوافر انتثرت واذا البحار تجرت واذا القبور بعثرت وإذا القبور بحثرت علمت ثم ما قدمت وأفرت يا أيها الإنسان ما غرت بربك الكريم الذي خلقك فتواك فعدلك في أي سورة في أي طورة ما جاء ركبت قل لا بل تضربون بالدين وإن عليكم محافظين محافظين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن البجّار في جحيم يصونها يوم الدين وما هم عنها بضائرين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تمجت نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله